وزعيها على أخواتي الخمس أو, أو, أو, أو الست وبعث إلى أمه وقال يم هذه خمس مليئة ريال أخرى اشتروا بها رزا أو, أو طحينا وزعوه على مثلا أعمي وخالي وبعض أقاربي صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة ولما قالت له أم سلمة يا رسول الله أشعرت يعني أعلمت أشعرت أني قد أعتقت وليدتي كان عندها جارية مملوكة فأعتقتها لوجه الله قالت يا رسول الله أنا يعني أعتقت جاريتي فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل قال الله يجزيك خير وبارك الله فيك جيد انك أعتقتها مع فضيلة العتق لكنه صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك قال أما إنك لو أخبرتني قبل أن تعتقيها لأمرتك أن تتصدقي بها على أخوالك فإنهم أصحاب حاجة يعني يقول إعطاءك للجارية لأخوالك وإبقاء الجارية رقيقة أم مملوكة أفضل عند الله من إعتاقها لأنك إذا إذا أعطيتها لأخوالك كان براً بهم وإحساناً وكان أيضاً صدقه عليهم ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدق عليه الرحم لها فضلان أنها صدقه وصله يعني صلة رحم فحرص الإنسان حقيقة على الصدقة في هذا الشهر الكريم بلا شك أن الصدقة عموما لها فضلها لكن حرص الإنسان على أن يتصدق على من بينه وبينهم صلة بلا شك أن له فضل وحرص الإنسان على أن يصل أرحاما أوصل النبي صلى الله عليه وسلم بهم في حديث ربما أن كثيرا مننا يغفل عنهم وهو الحديث لما أقبل رجل قال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبروهما به بعد موتهما قال صلى الله عليه وسلم نعم الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما وإنفاذ عهدهما الوصية ثم قال وصلة صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما سأتكلم عن النقطتين الأخيرتين صلة صديقهما لو الواحد في رمضان مثلا يعلم أمه توفيت أو أبوه توفي لكن يعلم أن أمه عندها صديقات كبيرات في السن أم فلان وأم فلان ما شابه ذلك فصار في أول رمضان دائما يصلها يتصدق عليها الصلة صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما صلة العم الخال لأنه ما صار عما إلا لأن فلانا هو أبوك ولا صار خالا إلا لأن فلانا هو أبوك فتستجلب الدعاء لوالديك وهما في قبورهما بصلة أحبابهما وأصحابهما أذكروا أني دخلت مرة في أول رمضان عن الوالدة فوجدت عندها كرتون مغلق موضوع كذا على الطاولة قلت يا أمي ما هذا الكرتون قالت هذا عبد الله ولد فلانه فما جرت العادة أن ينسب الرجل إلى أمه جرت العادة ينسب إلى أبيه قال عبد الله بن محمد عبد الله بن خالد فقالت عبد الله ولد فلانه قلت من فلانه يا قالت فلانا هذه جارتنا اللي كانت في الشارع بيتها عند بيت كذا قلت آه الله يغفر لها توفيت قبل سنتين قالت نعم قلت عجيب يعني ما المناسبة يم يحضر إليك كرتون والإيش اللي في الكرتون قالت أول شيء سأخبرك لماذا هو يحضر عبد الله الله يجزي خير في كل رمضان ولد فلانة يحضر إلي هدية الله يغفر لأمه ويتجاوز عنها وبدأت يا جماعة ما تدعو لا تدعو لأمه قلت طيب فتحت الكرتون قالت لا أنا قلت لما يأتي محمد يفتح ففتحت فإذا هو يا جماعة أشياء ربما لم تكلف ولا ثمانين ريال سبعين ريال يعني شيء من بخور قليل وزعفران وشيء من عسل علبة صغيرة عسل يعني بعض الحاجات التي تهدى إلى كبيرات السن أنا أجزم أنها ربما لم تكلف ولا سبعين ريال ومع ذلك اكتشفت سألت بعدها رأيت في المسجد وسألت قل ما شاء الله أنت بدأت يعني تحتك بالوالدة وش قصتك قال لا والله يا شيخ يعني لكن انا أفعل ذلك ذراً بأمي قلت والله صدقت لكن كيف تفعله قال يا شيخ أنا في أول رمضان أروح وأشتري كمية فطلع علي رخيصة فآتي وأوزعها في كراتين ثم أعطيها لأختي فلانة أختي فلانة تعرف صديقات أمي أقول يا أختي وزعيها على العجاء الصديقات أمي يقول فتذهب في أول الشهر وتعطيه لهن يقول فلا تنسى تلك العجاز أمي يعني تلك العجاز ما تنسى تلك الأم بعد موتها يقول والله يا شيخ يبلغني أنهن يدعين لها ويتصدقن عنها لما أنا تصل, تصل الهدية إليهن وهو من ولد فلانة استجب لأمي خيرا ربما كان أفضل من هذا يقول واحدة منهم ذهبت وكفلت يتيما لأمي لما تذكرتها وفلانة اعتمرت عنها وفلانة لأنه دائما يصل صديقاتها ما أجمل يا في رمضان لو الإنسان فعل مثل ذلك يعني حرك من كان يعرف من أولئك لأجل استجلاب الخير إليهن فعلا بعض الناس يحسن إحسانا عظيما يعرف كيف يدخل من الأبواب التي يتصدق بها ويبر بها والديه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة إذا دخل عليه شهر رمضان ينبغي علينا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في ذلك أخيرا أيها الأفاضل شهر رمضان هو شهر التوبة والإنابة والاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم يرقى المنبر فلما رقى درجات المنبر أمام أصحابه قال صلى الله عليه وسلم آمين ثم رقى الثانية فقال آمين ثم رقى الدرجة الثالثة فقال آمين فسأله بعض أصحابه قال يا الله ما آمين آمين فقال صلوات ربي وسلامه عليه إن جبريل جاءني لاحظ فقال يا محمد من دخل عليه رمضان ثم خرج عنه ولم يغفر له فأبعده الله قل آمين فقال صلى الله عليه وسلم آمين فهذا يدلنا على أن يقبال العبد على الله تعالى إذا كان الإنسان يا جماعة مبتلى بشيء من المعاصي أنا أقول بصراحة شهر رمضان فرصة للتوبة خاصة من المعاصر التي تعلق بها القلب مثل التدخين الشيشة وما شابه ذلك الله سبحانه وتعالى يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخباث ما في إنسان تسأل حتى لو كان يهوديا تقول له الدخان من الطيبات أم من الخباث يقول لك لا والله إلا من الخباث أي انسان عاقل لن يقول لك هذا من الطيبات لا في خبث رائحته ولا فيما يتسبب به من أمراض ولا في انفاق المال فيه وهو لا يعود عليك لا بنافع لا في دنياك ولا في آخرتك رمضان فرصة الإنسان الذي يستطيع أن يمسك عن شرب الدخان من بعد طلوع الفجر إلى أن تغيب عليه الشمس لن يعجز أن كما واصلها 12 ساعة أو 14 ساعة الأولى لن يعجز بإذن الله تعالى أن ما بقي إلى الليل أنه يمسك عنه وقد قرأت بحثا يتعلق بالتدخين يقول إن الأمور التي يدمن عليها الإنسان تكلم عن المخدرات تكلم عن المسكرات ثم تكلم عن التدخين الأشياء التي يدمن عليها الإنسان ويبدأ نفسه تتطلبها ذكر ما هي فترة الشفاء منها يعني بمعنى كم إذا تركتها يمر عليك كم حتى تنسأها ولا تتوق نفسك إليها انتهى من المسكرات والمخدرات ثم تكلم عن التدخين فقال إن التدخين بعد أربعة أيام من تركه يستطيع الإنسان أن ينساه تماما يبدأ الجسم والدم وما شابه ذلك من أموره في جسد الإنسان تبدأ تتعوت على تركه فأنا أقول حقيقة أيها الأحبة ما أجمل أن يخرج عنك شهر رمضان وتبدأ تقول الحمد لله والله شهر رمضان اللي في عام 1430 2009 اللهم لك الحمد أنا صار لعشرين سنة أدخن في ذلك الرمضان لا أنسى هذا الرمضان ال ال الكريم الفاضل المبارك قالوا لك ليش تقول الله في ذلك الرمضان عزمت على نفسي وتركت التدخين فعلا يستطيع الإنسان ان يجزم مع نفسه ويتركه إذا جزم مع نفسه اذكر في رمضان قبل يمكن ست سنوات تقريبا كان عندنا برنامج يمكن بعض الأخوة سمعها مني في, في شيء من الفضائيات كان عندنا برنامج لإحدى القنوات عن شهر رمضان واستضفت ليلة من الليالي عندهم رمضان على عن الهوى مباشرة كل يلي يستضيفون احد المشايخ فاستضفوني في احد الليالي وكانوا قد استأجروا غرفة في فندق مطل على الحرم لاجل ان يكون خلفيتنا الحرم الحرم حي يعني الناس يطوفون وكذا فجأت كان في مقدم